الذي يمنع الابتداء والدواء يقول لك هو الرضاع، وهو ذكره في الأخير وعلماء البلاغه يسمون هذا الترتيب المعاكس يسمونه النف والنشر المشوش النف والنشر المشوش فهو ذكر الأمثلة بالعكس الرضاع، فالرضاع يمنع من دواء من ابتداء النكاح فأختك التي رضعت معها لا تحل لك لو عقدت على بنت صغيرة رضيعة ثم بعد العقد أرضعتها امك فإنها أيضا لا تحل لك فهذا من منع الابتداء. ابتداء النكاح ومنع أيضا دوام النكاح فهو يمنع مطلقا ولذلك وهذا الذي عرفناه في العلة, العلة التي تدفع وترفع للدفع والرفع أو الأمرين واجبة الظهور دون ميل كما شرحنا ذلك وسنشرحه ان شاء الله مستقبلا، فهذا يمنع الابتداء ويمنع أيضا الدوان فهو دافع دافع رافع مفهوم أو والمثال الثاني الذي يمنع فقط الابتداء مثاله الاستبراء يقول الاستبراء استبراء الامه عندنا في الحره العده وفي الامه الاستبراء بان تستبرا حيضها قبل وطئها يقول ان الاستبراء, إن الاستبراء يمنع الابتداء لكنه لا يمنع الدوام اذا طرا ما يوجب تجديد الاستبراء فانه لا يمنع دوام النكاح لكنه قبل البداية فيه يمنع فشخص يمنع من وقت الأمة مثلا إلا بعد أن يستبرئها أو جبه في حق الفتاة إذا ملك رقيقة أو حقها إذا هلك أو عطقت من بعد وطء جده ومثلها في ذلك المستولده فهؤلاء فالاستبرعون يمنع ابتداء النكاح. لكن لو نكح الإنسان امرأة وقد استبراءها ثم حدث ما يوجب تجديد الاستبراء فإن هذا الاستبراء لا يمنع النكاح الأول ولا يجب تجديده من جديد مفهوم وأيضا بعد ذلك الطول الطول معناه الغنى معروف عندنا أنه من شروط أن ينكح الحر الأمة عدم الطول أي عدم القدرة على مهر الحرة فالذي يقدر على مهر الحرة لا لا يجوز له أن ينكح الأمى على قول بعض العلماء فإذا كان الإنسان لم يجد طولا لم يجد غنى في الأول كان فقيرا لا يقدر على مهر الحرة فتزوج أمى ثم بعد ذلك اغتنى وصار غنيا فهل هذا الطول والغنى يرفع دوام يمنع دوام النكاح؟ قال اختلاف. في ذلك نزاع في ذلك اختلف فيه العلماء ويذلك قال الناظم الآخر ولم يجد أن ينكح الحر الأما إلا بشرط أن تكون مسلمة معجزه مع عن نهر حرة هنا وخوفه من الوقوع في الزنا فهذه شروط لأن ينكح الحر الأما فلو نكح الفقير أمة وهو حر وهي أما ثم اغتنى فهل ذلك الغنى يرفع نكاحه أو لا يرفعه يمنع دوامه أو لا يمنعه أو لا يمنعه عن نزاع أي عن خلاف أي خلاف في ذلك اختلف فيه العلماء مفهوم يا شباب انتوقف هنا الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الله منفعنا لما علمتنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ به من حال أهل النار قال الله رحمه الله تعالى بعد أن بين أن المانع على ثلاثة أقصى مانع يمنع الدوام والابتداء ومانع يمنع الابتداء فقط ومانع يمنع الدوام فقط قال بعد ذلك رحمه الله تعالى سبب وذل وجود لازم من هو ما في ذاك شيء قائم ولازم من انعدام الشرط عدم مشروط الذات بالذات كسبب وذل وجود لازم من هو ما في ذاك شيء قائم هنا الله رحيمه الله تعالى يعرف الشرط والسبب فيقول إن الشرط هو ما يلزم من انعدامه عدم المشروط فالشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته هذا التأريف لذار الضبط أي صاحب الضبط والإتقام من علماء الأسور وأيضا السبب فالسبب يلزم من عدمه العدم كسبب ولذلك جاء هنا بكافي التشبيه لبيان الجزء المشترك بين كل من الشرط والسبب فالسبب منه الشرط في كونه إذا العدم من عدم المسبب لكنه إذا وجد يلزم منه المسبب فهو يختلف عن الشرط في الوجود ويوافقه في حالة العدم فإذا وجد السبب وجد المسبب وإذا انعدم السبب انعدم المسبب بعباره أخرى السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته وأنثرة ذلك معروفة فالشرط مثاله الطهارة للصلاة والسبب مثاله الزوال لصلاة الظهر ومنوع النصاب في وجوب الزكاة لذلك قال ما في ذاك شيء قائم أي ليس في السبب إذا وجد شيء قائم ليس في الشر إذا وجد شيء قائم قال واجتمع الجميع في النكاح وما هو الجالب للنجاح يذكر أن بعض الأمور أحيانا قد تكون شروطا وموانع وأسبابا وذكر لذلك مثالا وهو النكاح فإن النكاح سبب في وجوب الصداق شرط في وقوع الطلاق فإنه لا طلاق إلا بعد نكاح وأيضا من نكاح بنت المنكوحة وما هو الجانب للنجاح فإن الإيمان أيضا سبب في ثبوت الأجر شرط في صحة الطاعة مانع من القصاص إذا قتل مؤمن كافر فإنه لا يقتص منه بسبب لمانع الإيمان وأيضا أمثلة أخرى اجتمع فيها الثلاثة الشروط والأسباب والموالع قال بعد ذلك والرقم جزء الذات والشرط خرج وصيغة دليلها في المنتهج الركن هو جزء الذات أي داخل في تركيب الماهية جزء من الشيء كالركوع للصلاة والسجود فإن ذلك جزء من العبادة وليس خارجا عن حقيقة الماهية بل هو داخل في حقيقة الماهية أما الشرط فهو خارج عن حقيقة الماهية وكلاهما يتوقف عليه الشيء الركن والشرط يتوقف عليهما وجود الشيء أو صحة الشيء ولكن الفرق بينهما في أن الركن جزء من الذات وشرط خارج عن الذات وأما الصياغ وهي التي قال عنها الناظم وصيغة الصياغ أي صياغ العقود فهي دليل, دليل الذات صيغ العقود دليل ذات وليست على قول بعض العلماء جزءا من الذات لأن المطلوب في العقود هو الرضا والموافقة وهذه أمور قلبية لا يمكن أن تعلم وإنما دليلها الصيغه في المنتهج أي في الطريق المسلوك المنتخب وبعض العلماء يقول إن الصيغة هي رغب ترادف السبب والفرق بعضهم إليه قبلها يقول إن العلة الشرعية والسبب الشرعي شيئان مترادفان فتقول هذا علة لهذا أو هذا سبب لهذا كل ذلك لمعنى واحد لا فرق وبعض العلماء فرق بين السبب والعلة فقال إن السبب هو الموصل إلى الشيء مع جواز المفارقة بينهما ولا أثر له فيه ولا في تحصيله كالحبل الموصل لإخراج الماء من البئر فإنه يجوز المفارقة بينهما وليس له أثر فيه ولا في تحصيله وأما العلة فهي ما يتأثر عنه الشيء كالإسكار فإنه يتأثر عنه الشيء والإسكار علة لتحريم المشروبات والمطعومات كلها ولكن القول المشهور أن العلة الشرعيه والسبب الشرعي بمعنى واحد شرط الوجوب ما به نكلف وعدم الطلب فيه يعرفه هنا الناظم يرى على ما يراه بعض العلماء أن الشرط ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول شرط الوجود والقسم الثاني شرط الأداء والقسم الثالث شرط الصحة فيعرف لك شرط الوجوب بأنه ما به يحصل التكليف ولا يطلب من المكلف تحصيله لذلك لذلك قال شرط الوجوب ما به مكلف وعدم الطلب فيه يعرف أي يعرف بأنه لا يطلب المكلف تحصيله سواء كان داخلا تحت مقدوره أم لم يكن داخلا تحت مقدوره شرط الوجوب ما به مكلف وعدم الطلب فيه يعرف مثل دخول الوقت والنقاء وكبلوغ بعث الأنبياء أي مثال شرط الوجوب دخول الوقت فإنه شرط في وجوبه العبادة والنقاء من دم الحيض والنفاس شرط في وجوب العبادة وقلوب دعوة الأنبياء شرط في وجوب العبادة كل ذلك شرط للوجوب ويتوقف عليه الطلب ولا يطلب من المكلف في تحصيله أما شرط الأداء فهو الذي عرفه بقوله ومع تمكن من الفعل آداء أو في نسخة أخرى وهي الأصح ومع تمكن من الفعل آداء وعدم الغفلة والنوم بدأ هنا أكتب صحح في النسخة عندك وعدم الغفلة والنوم بدأ فشرط الأداء هو ما يتمكن به المكلف من الفعل ما يتمكن به المكلف من الفعل ولذلك فإن شرط الأداء يكون شيئا زائدا على شرط الوجود وعدم الغفلة أي عدم السهو والنسيان والنوم بدا أي ظهر ذلك مثالا لشرط الأداء عدم الغفلة شرط للأداء عدم النوم شرط للأداء وعلى هذا فإن النائمة والغافلة والناسية والساهية والمعتوها كل أولئك إذا دخل وقت الصلاة وجبت عليهم الصلاة وإذا توفرت بقية شروط الوجوب وجبت عليهم العبادة لكنهم لا يطالبون بأدائها مفهوم؟ فهي واجبة عليهم لكنهم لا يؤدونها لعدم توفر شرط الأداء وشرط صحة به اعتداد بالفعل منه الطهر يستفاد شرط الصحة هو ما به يؤتد بالفعل فلا اعتداد ولا اعتبار للفعل سواء كان عبادة ام معاملة الا به فهذا هو شرط الصحة اي هو الذي به يؤتد بالفعل منه الظهر يستفاد اي الطهر يستفاد كونه مثالا لشرط الصحة فان الطهارة شرط للصحة ولا اعتبار للصلاة بدون طهارة ولا اعتبار لأي عبادة تشترط فيها الطهارة إلا بطهارة مفهوم يا شباب يقول بعد ذلك والشرط في الوجوب شرط في الأداء أي كل شرط وجوب فهو شرط أداء ولا عكس كل شرط وجوب فهو شرط أداء ولا عكس لأنه إذا انتفى شرط الوجوب فمن باب أولى انتفي شرط الأداء وعلى هذا يكون تكون شروط الوجوب أعم من شروط الأداء أو تكون شروط الوجوب أخص من شروط الأداء مفهوم وعزوه للاتفاق وجد أي نسبة ذلك للاتفاق وجد أي وجد عند القائلين بتقسيم الشروط إلى ثلاثة وكثير من العلماء يرى أن الشروط تنقسم إلى قسمين شروط وجوب وشروط صحة شروط وجوب وشروط صحة فقط ولا يقسمون الشروط إلى ثلاثة أقسام ويقول هذا القسم وهو شرط الصحة شرط الأداء ويعتبرونه من شروط الوجوب يعتبرونه من شروط الوجوب وصحة الوفاق للوجهين الوجهين للشرع مطلقا بدون ميل وفي العباده لدى الجمهور ان يسقط القضاء مد الجمهور ان يسقط أن الله هنا يعرف الصحة فيقول ان الصحه هي موافقه الفعل للوجهين الوجهين للشرع مطلقا سواء كان عباده أنه معاملة بدون مين أي بدون كذب هذا تكمل للبيت وهذا هو تعريف علماء الأصول والمتكلمين للصحة أن يوافق الفعل ذو الوجهين الشرع وقولهم الفعل ذو الوجهين احترازا عن الفعل الذي ليس له إلا وجه واحد كرد الودائع مثلا فهو فعل لكن لا يقع إلا على وجه واحد ويقولون أيضا كمعرفة الله فإنها لا تقع إلا صحيحة أما إذا لم تكن موافقة للواقع فإنها تكون جهلا ولا تسمى معرفة أما عند الفقهاء فإن الفقهاء يقولون إن الصحة في العبادة هي أن يسقط المطالبة بقضائها ولذلك قال وفي العبادة لدى الجمهور أي جمهور الفقهاء أن يسقط القضاء ذا الدهور أي لا يطالب المكلف بقضاء تلك الصلاة فمتى فعل المكلف عبادة وخرج بذلك من عهدة الطلب ولم يطالب بعد ذلك بقضائها كان فعله صحيحا مفهوم يبنى على القضاء بالجديد أول الأمر لدى المجيب يقول إن هذا الخلاف بين العلماء الأصول المتكلمين وبين الفقهاء في تعريف الصحة ينبني على مسألة ستأتي بالتفصيل في باب الأمر وهي القضاء هل يكون بالأمر الأول أو يحتاج إلى أمر جديد فالذي قال إن القضاء يحتاج إلى أمر جديد قال لا بد قال إن العبادة هي موافقة الفعل بالوجهين للشرع مطلقة فإذا, فعل فإذا لم يفعل المكلف عبادة حتى خرج وقتها فإنه لا يطالب بقضائها إلا إذا ورد نص أو ورد أمر جديد يأمره بقضائها أما عند الفقهاء فإنه إذا لم يفعل المكلف العبادة المطلوبة منه حتى خرج وقتها يبقى مطالبا بها ولو خرج وقتها لأن القضاء بالأمر الأول أفهم يبنى على القضاء بالجديد أو أول الأمر لدى المجيب اي عند المجيد المتقن من علماء الأصول وهي وفاقه لنفس الأمر أو ظن مأمور لدى هنا هل تكون العبرة في الموافقة بالحقيقة والواقع أو تكون العبرة بالموافقة في ظن المكلف أي هل الموافقة في نفس الأمر أو في ظن المكلف فعلى القول بأن الموافقة في ظن المكلف يكون من صلى صلاة محدثا ناسيا ثم تذكر ذلك بعد أن فعل تكون صلاته صحيحة لأنه وافق الشرع في ظنه وعلى القول بأن الموافق في نفس الأمر تكون صلاته غير صحيحة لأنه لم يوافق الشرع في نفس الواقع وافقه في ظنه لكنه في الحقيقة ما وافقه ولذلك اختلف العلماء في من صلى محدثا صلاة ناسيا ثم تذكر بعد ذلك وجماهير العلماء على أنه يطالب بقضائها بعد ذلك يقول لك بصحة العقد يكون الأثر وفي الفساد عكس هذا يظهر أي أن الصحة في العقود والمعاملات تكون بترتب الأثر عليها فلا عبرة بالصحة فلا عبرة بالعقود إذا لم تكن صحيحة ولا يترتب عليها الأثر فإن الأثر في البيع هو الانتفاع بالمبيع والأثر في النكاح هو التمتع بالمنكوحة مفهوم والأثر في الهبة مثلا هو الانتفاع بالموهوب فمتى كان العقد منتجا لهذه الثمرة بأن ترتبت عليه ثمرة المقصودة منه كان العقد صحيحا بصحة العقد يكون الأثر وفي الفساد عكس هذا يظهر أي فساد العقود عكس الذي سبق يظهر فلا تترتب ثمرة العقود عليها عند كونها فاسدة فالعقود الصحيحة تترتب عليها ثمراتها والعقود الفاسدة لا تترتب عليها ثمراتها ولا يعني من هذا الكلام أن الصحة تلزم ترتب الأثر أو تلزم أو يلزم منها أن يترتب عليها الأثر الصحة لا يلزم منها وإنما لا تكون صحة إلا بترتب ثمرة ولا يلزم من ذلك من الصحة أن يترتب الأثر ومثال ذلك يقولون في بيع الخيار إذا اشترى شخص من شخص شيئا ما فله خيار إما بالشرط وإما بدون شرط وهو ثلاثة أيام إلا إذا قطع هذا الشرط هذا الخيار بالشرط فمن اشترى سيارة من شخص فله الحق في النظر ثلاثة أيام وإلا ما حدده مع صاحبه فهذا العقد بيع الخيار صحيح ولا تترتب عليه ثمرة إلا بعد انقضاء مدته خلاصة الكلام أن الصحة في العقود تترتب عليها آثار العقود والفساد في العقود لا تترتب عليه آثار العقود بعد ذلك يقول إن لم تكن حوالة أو تلف تعلق الحق ونقص يؤلف هنا يذكر أن المالكيه رحمهم الله تعالى خالفوا هذا الأصل بخلاف الشافعية والحنابلة فإن المالكية خالف هذا الفصل هذا الأصل بما ذكره الناظم عند المالكية العقود الفاسدة يترتب عليها شبهة الملك لا ترتب عليها الملك ولكن يترتب عليها ما يسمونه شبهة الملك ولذلك فإن البيوع عند المالكية إذا حدث فيها حواله أو تلف أو تعلق حق غير بها أو نقصت هذه المبيعات أو الأثمان فإن البيع يلزم بالقيمة أو بالثمن فإن البيع يلزم بالقيمة أو بالثمن الحوالة تحول الأسواق وتحول الأسواق بتغيرها وتغير أسعارها وتلف الضياع والذهاب باحتراق او غرق او نحوه تعلق الحق ان باعه لغيره او وهب او اعتق ان كان عبدا ونقص يؤلف كان اشتراها مثلا سليمة فاصابها العور او اصابها العرج او مرضت او اصابها شيء لكنه عند الشافعية وغيرهم البيع الفاسد لا يترتب عليه اثره ولو بيع الف بيع مفهومي الشباب بعد ذلك يقول كفاية العبادة الاجزاء وهي أن يسقط الاقترار. هنا يعرض لك مصطلحا آخر كما قلنا من قبل بأن هذه المقدمه لتعريف المصطلحات. يقول الاجزاء في اصطلاح العلماء هي هو كفاية العبادة أن تكون العبادة كافية. ما معنى كون العبادة كافية؟ قال وهي أن يسقط الاقترار. أي أن يسقط الطلب بهذه العبادة فلا تكون العبادة مجزئة إلا إذا سقط الاقتضاء عنك إلا إذا سقطت المطالبة بها عنك أما إذا كنت مطالبا بها فلا تكون هذه العبادة مجزئة وهي أن يسقط الاقتضاء أو هنا أو للتنويع أي لتنويع التعاريف فبعض العلماء يرى بأن الإذاء ليس أن يسقط الاقتضاء بل الإذاء أن يسقط القضاء بل الإذاء أن يسقط القضاء وعلى هذا الكلام يكون الإذاء والصحة شيئا واحدا لأن العباء الصحة هي أن يسقط القضاء ويكون الإذاء أن يسقط القضاء لكن القول الأول أشهر وهي السقوط سقوط الاقتضاء سقوط المطالبة بالعباده قال بعد ذلك وذا أخص من صحة اذ بالعبادة يخص وذا اسم إشارة يرجع للإجزاء أخص من صحة أي من الصحة لأنه, لأنه تعليم بالعبادة يخص يخص بالعبادة فيقال عبادة مجزئة ولا يقال ولا يقال عقد مجزئ لكن الصحة تطلق على العبادات وتطلق على المعاملات فيقال عبادة صحيحة وعقد صحيح أما الاجزاء فلا يطلق إلا على العبادات فقط بعد ذلك يقول الصحه القبول فيها يدخل وبعضهم للاستواء يقول الصحة والقبول ما الفرق بينهما بعض العلماء يقول إن الصحة يدخل فيها القبول فتكون الصحة شيء اعم من القبول والقبول شيء أخص فقد تكون العبادة صحيحة لكنها غير مقبولة وقد تكون عبادة صحيحة ومقبولة فالقبول شيء يرجع أمره إلى الله عز وجل ونحن لا نستطيع أن نعرفه لا أن نعرفه وعلى ذلك قالوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما فإن هذا الشخص يطلب منه تطلب الصلاة وليس معنى ذلك أن يجلس في بيته ويرتاح مع أبنائه ولا يصلي وإنما يلزم بأن يصلي وهو مطالب بالصلاة وإن تركها اهل لكنها لا تقبل منه لم تقبل له صلاة أربعين يوم وبعضهم يقول إن الصحة والقبول شيء واحد وبعضهم للاستواء ينقل وخصص أو وخصص الإجزاء, الإجزاء على حسب الصرف أو التغيير وخصص الإجزاء بالمطلوب وقيل بل يختص بالمكتوب الإجزاء هل يختص بالمطلوب أو يختص بالمكتوب and if we say all knowledge is Disland what does it mean? that earlier cards are the requisition and incentives if those burdens are further leave the estos gifts all are yours are the ولذلك قيل الإجزاء يختص بالمطلوب فتقول عباده مجزئة سواء كانت فرضا أم كانت نفلا وبعض العلماء يقول إن الإجزاء يختص بالمكتوب أي بالواجب فقط فيقال في الصلوات المفروضات مجزئة ولا يقال في الصلوات غير المفروضات مجزئة مفهوم يا شباب؟ والذين قالوا يطلق الإجزاء على المطلوب سواء كان واجبا أم مستحبا قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اربع لا تجزئ في الأضاحي وذكر منها العوراء والعرجاء إلى آخره فقالوا الأضاحي سنة وهي منذوبات وليست مطلوبات ومع ذلك قال رسول الله لا تجزئ مفهومه غيرها تجزئ مفهوم الكلام غيرها تجزئ لكن القائلين بأن الاجزاء المختص بالمكتب يقولون ان الأضاحية واجبه وإذا خاله في اصل الحكم هذا ذكرناه من القواعد فلن يبقى للاعتراض وجه وقابل الصحه بالبطلان وهو الفساد عند اهل الشان الصحه يقابل الصحة يقابلها البطلان والبطلان هو الفساد عند أهل الشان أي عند علماء الشان من علماء الاصول وعلماء الفقه ولذلك إذا أردت أن تعرف البطلان فالتقل بأن البطلان في العبادات هي بأن البطلان هو عدم موافقه الفعل للوجه للشرف وعلى طريقه الفقهاء أن تقول العبادات التي لا تسكت القواء والمعاملات التي لا تترتب عليها آثارها يا شباب وخالف النعمان ابن ثابت ابو حنيفة رحمه الله وخالف النعمان فالفساد عنده ما نهيه للوصف يستفاد أي عند أبي حنيفة المطلان مثل الجمهور لكن الفساد عند أبي حنيفة يختلف ولذلك فإن المطلان عند أبي حنيفة ما نهي عنه بأصله ووصفه أما الفساد ما نهي عن ما أبيه بأصله ونهي عنه بوصفه ومثال ذلك يقولون بيع الخنزير والدم فهذه أشياء قد نهي عنها بأخذها فبيع الخنزير بيع باطل لا يصح بحال من الأحوال ومن باع خنزيرا بعشرة من الدراهم فإلا هذا البيع باطل ويلزم القابض أن يرد الثمن لصاحبه مهما كانت الاحوال ولا يجوز أن يعطيه بدل الخنزير شيئا آخر إن البيع فاسق وأما بيع الربا بيع درهم بدرهمين فإن هذا البيع يقول أبو حنيفة وأتباعه رحم الله الجميع لأنه بيع فاسد لأن بيع درهم بدرهم مباح باصله لكنه منع للوصف وهو الزيادة فلذلك من باع درهم بدرهمين أو باع كيلوين بكيلوين وهكذا فإنه يلزم بأن يرد الزيادة فقط والبيع يبقى صحيحا بعد ذلك يقول فعل العبادة بوقت العي شرعا لها باسم الأداء قرنا فعل العبادة بوقت العينة شرعا لها باسم الأداء قرنا هنا يعرف لك ما معنى هنا يعرف الله رحمه الله تعالى مصطلحات أخرى وهي الأداء والقضاء فيقول إن الأولى في وقتها المعين لها شرعا فإذا فعلت العبادة في وقتها المعين لها شرعا كان ذلك الفعل اداء ولهذا قال فعل العبادة بوقت العينة شرعا لها باسم الأداء قرنا، أي قرنا بكونه اداء وكونه بفعل بعض يحصل لعابد بن هو هو المعول اي كون الأداء يحصل بفعل بعض العبادة في الوقت وإن فعل باقيها خارج الوقت هو المعول أي هو القول المعتبر لأنه يعضده النص ويؤيده الدليل فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك ركعة من صلاة العصر فقد أدرك الصلاة وأيضا في صلاة الصبح وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارجا قضاء بعض العلماء يقول يفصل يقول إن الفعل الذي وقع في الوقت أداء والفعل الذي وقع خارج الوقت قضاء والقول الأول أرجح وينبني على الخلاف هذه المسألة المسألة من ائتم بمقتدر قد أدرك ركعة من صلاة العصر مثلا قبل خروج الوقت ثم أتم الباقية بعد خروج الوقت فجاء آخر واقتدى به في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو بعد ذلك فهل يصح هذا الاقتداء أم لا يصح على القول باشتراط التوافق بين نية الإمام والمؤتم في الاقتداء في القضاء والأداء على الذين يرون ان فعل بعض في الوقت هو المطلوب يقولون هذا الاقتداء صحيح يقولون هذا الاقتداء غير صحيح لان هذا الرجل المقتدي قاض يقضي صلاته والامام يؤدي صلاته مؤذن وعلى القول الثاني بالتفريق يكون هذا الاقتداء اقتداء صحيحا لأن هذا الإيمان بعد خروج الوقت صار فعله قضاء وهذا الرجل المقتدي جاء ليقتدي بفعل يقضيه أي بعبادة يقضيها بعد خروج وقتها والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيقا موسع الوقت هو الذي قدره الشارع لفعل العبادة أي زمن الذي قدره الشارع لفعل العبادة سواء أكان هذا الوقت مضيقا كأوقات الصيام في شهر رمضان فإن أوقاتها مضيقه بحيث لا تسعها وتسع غيرها من جنسها أو أم وسعا بحيث كأوقات الصلوات بحيث وقت هذه العبادة يسعها ويسع غيرها من جنسها فان مصلي الظهر في وقته يستطيع أن يصلي الظهر وأن يصلي ما شاء من الصلوات النوافذ لكنه في شهر رمضان لا يستطيع أن يصوم مع رمضان غير رمضان فهذا الوقت لا يسع لغير هذه العبادة من جنسها من غير جنسها يسع بعد ذلك يقول ومده القضاء تداركا لما ستقل الذي أوجبه قد علما اي بده الاداء قضاء وهو فعل العباده خارج وقتها المعين لها شرعا ولذلك قال وبده القضاء تداركا لما سبق الذي اوجبه قد علم بشرط ان يسبق بشرط ان يسبق وجوب هذه العباده على هذا الإنسان أو على هذا الشخص المكلف أما إذا لم يسبق لها وجوب عليه فإنها لا تسمى في حقه قضاء حقيقة وإنما تسمى في حقه قضاء مجازا ولذلك قالوا إن الحائض تقضي الصيام وهذا القضاء قضاء مجازي وليس قضاء اصطلاحي لأنه لم يسبق أن وجب عليها الصيام وبعض العلماء يقول وجب عليها الصيام لكن امتنع عنها الأداء لوجود مانع وعلى كل حال الخلاف في التسمية يقول بعد ذلك مرحيم الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا ما علمتنا وزدنا علما قال الله رحمه الله تعالى والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيقا موسع قال بعد ذلك ورده القضاء تداركا لما سقل لي اوجبه قد علم من الاداء واجب وما منع ومنه ما فيه الجواز قد سمع اي من الاداء ما يكون واجبا وما يكون ممنوعا وما يكون جائزا فمثال الواجب اداء الصلاه لمن ويقفرت فيه شروط الصلاة ومثال الأداء المنوع الصلاة بالنسبة للحائض، فإن الحائض تمنع من أداء الصلاة ومثال الجائز صيام رمضان بالنسبة للمسافر، فإنه يحق له أو يجوز له الأداء ويجوز له القضاء ولتمع الاداء والقضاء وربما ينفرد الاداء اي بعض العبادات يوصف بالاداء والقضاء وبعض العبادات توصف فقط بالاداء فمما يوصف بالاداء والقضاء الصلوات الخمس مثلا ومما يوصف فقط بالاداء صلاه الجمعه فإن صلاة الجمعة من فاتته لم يجز له قضاؤها كمثل ساهل عن صلاه الجمعة فشرأ من قضائها قد منع في النفل والعبادة تكريرها لو خارج إعادة قوله وانتفى في النفل أي انتفى القضاء والأداء في النفل فالنفل لا يوصف بكونه أداء ولا قضاء والعبادة تكريرها لو خارجا إعادة للعذر أي الإعادة هو تكرير العباده سواء في وقتها أو خارج وقتها لعذر والعذر إما لحصول خلل في العبادة وإما بقصد تحصيل أمر المندوب كمن صلى منفردا ثم أدرك جماعة فإنه يسل له أو يستحب له الالتحاق مع الجماعة وإعادة الصلاة تحصيلا للافضليه بعد ذلك يقول ومقصة حكم غير إلى سهولة لعدر قرر مع قيام علة الأصلي الرخصة حكم غير من سهولة من صعوبة إلى سهولة لعذر مقبول مع بقاء علة الحكم الأصلي، فهذه هي رخصه حكم مغير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع بقاء علة الحكم الأصلي وغير الرفزة هو المسمى عزيمة فالعزائم هي الامور المطلوب فعلها أو المطلوب تركها جزما مفهوم عزيمة ونستطيع أن نقول إن العزيمة هي, هي الحكم غير المغير أو الحكم الذي غير لا إلى سهولة بل إلى صعوبة أو إلى درجه مساوية أو غير إلى سهولة لا لعبرد ومثال ذلك أنه كان في أول الأمر قبل الفتح لا يجوز للإنسان أن يصلي بوضوء اكثر من صلاة مفروضة فكان الإنسان كلما قام إلى الصلاة لزمه الوضوء ثم بعد ذلك غير هذا الحكم الى اسهل وصار يجزئ او يكفي وضوء واحد لان يصلي به الانسان ما تطاع او ما شاء وهذا رخصه ليس ما رخصه يقول هنا لعثر أن يصادر كل شخص مسلم مشركين أو كافرين فقط وقد تغير هذا الحكم وأصبح هكذا مع أن علة الحكم العصلي قد ذهبت وهي قلة المسلمين قلة المسلمين هذا العلة قد ذهبت ومع ذلك فإن الحكم قد بقي على ما هو عليه وتلك في الماذون جزما توجد اي العذر الرخصه في الماذون سواء كان واجبا او مندوبا او مباحا جزما توجد اي بدون خلاف فقد تكون الرخصه واجبة كاكل الليل في وقد تكون الرخصه مسنونا كقصر الصلاه للمسافر وقد تكون الرهسة جائزة كقول كلمة الكفر عند الإكراه عليها وغيره أي غير المأذوم وهو المكروم يقول الله عنه عنه عنه ويضربون لذلك مثلا يقولون مثال ما كان متعلق الرخصة فيه حراما كإباحة قصر الصلاة لمسافر عاصم بسفره ومثال ما كان فيه متعلق الرخصة مكروها كقصر الصلاة مثلا في مسافة دون ثلاثة مراحل أي دون المسافة المحددة عند جماهير العلماء ولذلك قال الناظر. ورخص الشرع على أقسامه قد وردت بحسب الأحكام ويجب تلك الأهل المضطر أو سنة تلك ثم الفطر بشرطه وما أبيح كالسلم وما يكون تركه هو الأتم كجمع أو نكروها كالقصر القصر فيه دون من مراحل تفي فأيضا من الرخص المباح قول السلم والسلم هو موصوف في الذنب مع تعجيل قبض الثمن فهذا رخصة مباحة. أي لا يلزم الإنسان بأن يعمل بها فهي مباحه من حيث هي وربما تتي بما أخرج عن أصل بمطلق امتنائه قليل أي أحيان يطلق لفظ الرخصه على أحكام شرعية قد خرجت عن أدلة كلية أو عن أصول كليه تلك الأصول الكليه جديرة بمنعها وبدخولها في المنع لولا ورود الدليل على استثنائها ويضربون لذلك امثله يقولون فرض الديه على العاقله فان الاصل انه لا يحمل الانسان جنايه غيره لكن استثنية من هذا الاصل الديه فهي تفرض على العاقله والعاقله لم تجني جنايه